ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعد؟ إرماذة العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وتمود الذي نجاب الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذي نطقو في البلاد فأكثر فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالم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 وجيء يوم إذ بجهنم يوم إذ يتذكر الإنسان وأن له الذكراء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيوم لا يعذب عذبه أحد ولا يوثق ثقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ترجع إلى ربك راضية مرضية